بسم الله الرحمن الرحيم والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر وليالي العشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم سأو فيها الفساد، فأكسوا فيها الفساد،, في الفساد فصب عليهم ربك سوء أنا كلا. جمّا وتحبون المال حدّا جمّة. كلا إذا نكت الأرض دكّا دكّا كلا day